حاميم تنزل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون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 ومثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وغيل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون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 وجعل فيها رواسي من فرقها وبارك فيها وقدر, وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها للأرض اتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم أن لا تعبدوا إلا الله قالوا شَاءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً فَإِنَّ بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أو لم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم وَكَانُوا وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحًا صر صرًا في أيام النحسات لنديقهم لنديقهم عذاب الخزي في الحياة والعذاب الآخرة أخذى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العما على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ مُنزَعِقُونَ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَ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 إليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن, ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وَذَٰلِكُمْ ظَنُّكُمْ الَّذِي ظَنَنتُم بِرَبِّكُمْ أَرَدتُم بِهِ مِنَ فَاسْأْتَ ظَنًّا وَأَنتُم بِهِ مُرِيبُونَ فَإِنْ أَصْبَرُوا فَإِنَّ النَّارَ مَسْوًى لَّهُمْ وإن فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ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 وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلنا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أوليان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 من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا. الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر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 ومن آياته أنك ترى الأرب خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحي الموتى إنه على كل شيء قدير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 إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِنْ نَصِ لا يَسْأَمُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِن مَّسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ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 قل أرأيتم إن كان من عذب الله ثم كفرت به من أضل من من هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أفسهم حتى يتبيان لهم حتى يتبيان انه الحق اولم يكفي ربك انه على كل شيء شهيد الا انهم في مغره من لقاء ربهم الا انه بكل شيء محيط